تشاهدون الان برنامج النبلاء مع الشيخ ابي اسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب انوار السجود ذكري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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد شعبة وما أدراك ما شعبة قال الإمام أحمد كان شعبة أمة وحدة وهو أول من فتش عن حال رواة الحديث بالبصرة وهو سيد النقاد ولد سنة الثمانين وقيل سنة فنتين وثمانين وتوفي سنة مائة ما إما مات في أولها أو مات في شوال أو في رجب أظن سنة مائة يعني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 وكان من الخوارج من الأزارقة وتوفي سنة خمس وعشرين قال شعبته والذي يروي هذا الكلام عن شعبة هو الأصماعي عبد الملك بن قريب الأصماعي إمام أهل اللغة وعلى قبة من يفهمون الشعر وهو في نفس الوقت كان إماما في الحديث وان كان مقلا في الحديث وهو إمام ثقة كبير يقول عبد الملك ابن قريب الاصماعي رحمه الله عن شعبة انه لازم الطرماح ابن حكيم في بداية حياته ثم مر بالحكم ابن عتيبة والحكم كان محدثا كبير القدر قال فسمعت الحديث فقلت هذا احسن من الشعر وطبعا بداية شعبة بالشعر جعلت لسانه يستقيم كان ألثغ صحيح لكنه كان مستقيم الكلام مثل ما حدث للشافعية رحمه الله فإن الشافعية بدأ حياته باللغة والشعر وتربى في قبيلة هذيل أفصح العرب ثم بعد ذلك لازم الإمام مالكا رحمه الله وقرأ عليه الموطف الموطأ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 ويعني دي بتعتبر عند أهل الحديث تعتبر خسارة كبيرة أن يفوت صحابي مثلا على تابعي أو أن يفوت تابعي على واحد من أتباع التابعين تعتبر خسارة ليه لأن هذا يعتبر نزولا في الإسناد على نحو ما ذكرنا شيئا من هذا قبل ذلك إن شاء الله حتى قال شعبة لو الشعر لجئتكم بالشعبي وقد وقع لشعبة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 أنه جالس على قراءة الطريق ينتظر رفاقه في الشراب واللهو فإذا رجل يركب حمارا وحوله أم من الناس حوله أمة من الناس واحد ماسك لجامل الحمار واحد ماسك دي للحمار واحد يعني من الحمار وجماعة المهم يعني جماعة يحوطون هذا الراكب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 فلما انصرف شعبه قال حميد أما إني سمعت هذا الحديث من أنس كذا وكذا مرة لكن أردت أن أفسده عليه لأنه متعنت يعني هو سمع الحديث من, من أنس لكنه عارف شعب أنه عمال لي كل شوية يقول له لا أسمعت إذا كنت سمعت أخذ ما سمعتش أنا لا أخذ منك حديثا فأراد حميد أن يفسد عليه الحديث لما قال أحسب أنني سمعته من أنس فشكك في سماعه من أنس حتى يفسده عليه بسبب تعنى شعب إبن الحجاد رحمه الله في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات أدات التحمل أرقى أدوات التحمل اللي هي سمعته او أخبرني أو أنبأني اللي هي تدل على السماع المباشر من الشيء وكان شعبته رقيق القلب وكان من يعني أرحم الناس بمسكين وكان يقول لولا حوائج الناس ما جلست إليكم يعني كان يفضل للعزلة شعبة لولا إن الدروس العلمية بتعرف العالم بالأسرياء وبتعرف العالم بالأغنياء فممكن يرشد هذا الغني يقول له أنفق على فلان وأنفق على فلان يعني يقول لولا حوائج الناس ما جلست.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 خلَ فئ النُب يعود جددي